ما زال الحديث عن قصه خلق ادم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام يقول الله تبارك وتعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم اذ قلنا المتكلم هنا هو الله تبارك وتعالى يتكلم بفعل الجماعه تعظيما له سبحانه وتعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا الملائكه جمع ملا السجود لادم الله تبارك وتعالى امر الملائكه ان يسجدوا لادم والسجود هنا اختلف العلماء في صورته ذكروا انه كسجود المسلم في الصلاه جميعا على ان سجود لادم هنا لم يكن سجود عباده بل كان سجود تكريم وتحيه وطاعه لله تبارك وتعالى فهذا السجود من الملائكة أولا يطيعون فيه الله تبارك وتعالى ثانيا هو سجود تحيه فكأنهم يزجدون في الحقيقة لله تبارك وتعالى وآدم هو قبلتهم بدر آدم فسجدوا إلا إبليس والحكمة هو اختبار من الملائكة اللهم صلّا على هو اختبار التسليم من الملائكة اللهم صلّا على آدم وإنما في التشريف وإظهار الفضل لآدم عليه السلام ولذلك فإن بعض أهل العلم استدل بمثل هذه الآية على فضل آدم على الملائكة وإذ قلنا للملائكة تجدوا لآدم تسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافر إلا إبليس ظن بعض أهل العلم إلى أن إبليس كان من الملائكة لأن الآية وإذ قلنا للملائكة فاطبطوا للملائكة فسجدوا إلا إبليس ظن ان الاستثناء هنا متصل كقولنا دخل المسجد الرجال الا زيد فيب ده اسم استثناء متصل ان زيد من جنس المصلين او من جنس الرجال فظنوا ان ابليس من جنس الملائكه وهذا قول لبعض اهل العلم لكن الراجح هذه المساله ان ابليس لم يكن من الملائكه ولكنه كان من الجن وفي ذلك ايه صريحه في الكهف واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه يعني خرج عن طاعه ربه عز وجل فابليس كان كما يقول المفسرون كان من الجن الذين يسكنون الأرض ففسد الجن هو خرج مثالا عاليا للعباده حتى ان الله عز وجل في العمل الاعلى مع الملائكه يعبدون الله عز وجل وبلغوا في العبادة والعلم حتى فضل على كثير من الملائكة وكان يسمى بطاووس الملائكة ثم ان بعض الناس يظنون جدا أن إبليس لم يتوجه له الأمر بالسجود فقالوا الا إبليس لأنه لم يؤمر بالسجود وهذا باطل لماذا آية صريحة في سورة الأعراض يقول الله عز وجل ما منعك أن تسجد إذ أمرتك ما منعك أن تسجد إذ, إذ أمرتك يبقى إذن في أمر للملائكة بالسجود وأمر لإجليس بالسجود أمر خاص ولكن في أكثر الآيات الأمر فيه للملائكة وإذا قلنا للملائكة تسجدوا فسجدوا إلا إبليس لأن الغالب هنا هو الملائكة لكن في أمر خاص وفي آية موجودة خاصة في سورة الأعراف تدل على أن هناك امرا من الله لإبليس بأن يسجد فالحاصل أن الله تبارك وتعالى لا إبليس ابى ابى يعني امتنع امتنع ان يسجد لادم عليه السلام ولذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن ادم السجدة يعني ايه من القران فيها سجدة تلاوه يستحب للمسلم ان يسجد فاذا قرأ ابن آدم ادم السجدة فسجد اعتزل ابليس وقال يا ويله وفي روايه مسلم يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار الا ابليس ابى امتنع واستكبر استكبر يعني استعظم ان يسجد لادم استكبر على امر رب سفه امر ربه ولا بالله وكان من الكافرين يعني وصار على قول بعض وصار من الكافرين صار بهذا الكتاب وهذا الكفر من الكافرين ولذلك كفر إبليس لم يكن كفر جهل لانه يعلم الله عز وجل ويعرف ان في يوم قيامه ويعرف ان في جنه ونار لكن كفر إبليس كان بسبب الإباء والعناد والاستكبار كفر إبليس عناد واستكبار إلا إبليس ابى واستكبر وكان بسبب الإباء والاستكبار من الكافرين فلما كان هذا الفعل من إبليس فالله عز وجل يساله قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك وفي صورة أخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العليم علين يعني المتكبرين طيب استكبرت المتكبرين المعنى واحد لا المعنى في القرآن عندما تتكرر التكرار في كلامنا عيب ونقصان والتكرار في كلام الرحمن زياده حسن فوق الحسن يدمعنا فوق المعنى استكبر اطرا عليك الكبر انت الكبر ده لسه جاي لك الان استكبر ام كنت من العالين يعني كنت من الذين يبطنون ويخفون الكبر في قلوبهم قبل ذلك ولا انت متكبر من الاول الله عز وجل يعلم كل شيء لكن ده اسمه استفهام توبيخ واستنكار على ابليس استكبرت ترى عليك الكفر ام كنت من الذين يخفون الكبر وتظهر الزهد والورع والعباده والعلم والشرف للملائكه لكنك يا امر الله مع الملائكه في البلع الاعلى كما عن طووص الملاهجة متكبر يا وذلك في الآيات فإدريس يقول إيه؟ يقول أنا خير يرغب خلقتني للنار وخلقتني للعنية يقول أنه تعيد هذا من الحرثي الذي هو أفضح من الدم يعني هو من الجمع خير منه خلقتني من نار وخلقته من النار. يعني قاس في عقله استعمل العقل وقدمه على النص استعمل القياس الفاسد فقال هو يقول أو يظن أو على وجهه نظره إنه هو أفضل من آدم بدليل أن هو مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من النار وخلق آدم مما تعلمون أي من الطين فمن وجهة نظر إبليس أن النار أفضل من الطين يبقى إبليس أفضل من آدم والجواب على ذلك من وجوه اولا من قال إن النار أفضل من الطين بل بإجماع العقلاء أن الطين أفضل من النار لأن النار سريعة وطائشة ولا تبقي ولا تزر وتاتي على كل شيء النار الطين رزانة حلم أنا خير نماء نبات زرع كل الخير في الطين يبقى صفات الطين عندنا احلى افضل من صفات النار يبقى ده اول رد على ادريس ثانيا سلمنا لان انت لما تناظر اخر لابد ان ترد على يعني تطبق على اقصر ثم تسلم بالتحديد ثم ترد على مقتضاه فانت هتقول له سلمنا ان النار افضل من الطين لا يلزم من كثب الأصل أن يكون الفرع أفضل من الفرد. يعني الله تبارك وتعالى يخرج من قلب الكافر المؤمن، ويخرج من قلب المؤمن كافرا. فلا يلزم أن يكون الأصل الثاني وهو المؤمن، اللي هو أفضل من الأصل الأول اللي هو الكافر، إني يكون الفرع أفضل من الفرد. ثالثاً. سلمنا إن النار أفضل من الطين لكن الفضل هذا بيد من؟ إن ربنا بيوزع الأرزاق ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويزل من يشاء ويؤتي هذا فضلا ويمنع عن هذا الفضل كل ذلك بيد الله ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ذلك الفضل من الله والله ذو الفضل العظيم الله يؤتيه من يشاء بفضله ذلك ما هو يعني سبب حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم سبب جحد النبوه ايه قالوا خرج محمد من العرب ولم يخرج من عندنا فوقع الحسد فجحد نبوه النبي صلى الله عليه وسلم سبب الحسد اللي قالك ربنا اعطاه علم ربنا اعطاه مال ربنا اعطاه صحه ربنا اعطاه شهره ربنا اعطاه كذا ليه بمناسبه ايه هو عنده ايه ده انا افضل منه ده انا احلى منه ده انا عندي مال منه تمنتما إلى ذلك فضل الله وجزاكم الله خيراً. أنت ممكن أنت المؤمن بمفهوم في أنت انت هو هو اللي هو اللي هو اللي لكن الله عز وجل فضل آدم عليه يبقى كنّا الله عز وجل أمرك بالأمر المباشر أزجد ما كبا يساوه إلا أنه يجب الزمان لآن فسجدوا فسجد الملائكه كلهم ايه ما تخليش حد هو ده نفس الإسلام يبقى هنا ايه لا قياس مع نص في نص آمنا بالله في نص سمعنا واطعنا لا مجال للعقل بجوار النص واحد يقول ايه رمضان ده فرد والصلاه فرد ورمضان من قواعد الاسلام الخمس والصلاه فرد من قاعده من قواعد الاسلام الخمس طيب احنا لين صوم رمضان شهر طب ما احنا نصوم رم... الصيام ده نخليه كل يوم وبالعقل كده اقول الصيام ده جميل ويقرب لربنا وربنا بيحب الصيام طب احنا هنصوم كل يوم نقول له ده قياس فاسد لا تقس الصيام على الصلاه ليه لان النص بيقول ايه شهر رمضان في في في فمن شهد منكم الشهر فليصمه يبقى احنا فرض علينا نصوم رمضان فقط ده الفرض يقف ولذلك من ربط النص ولجع الى عقل يقف عقل من النار وخلقته من طين فلما راى الله تبارك وتعالى وشاهد ذلك منه و قال فهبت منه فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين بعد ما تبين بقى كفر إبليس فربنا عز وجل قال له اهبط وفي آية اخرج والضمير على اهبط او اخرج بعض العلماء قالوا من الجنة يعني إبليس كان في الجنة فاهبط منها او اخرج منه وبعضهم وهو الراجح الذي يظهر والله أعلم ان فاهبط يعني اهبط من الملكوت الأعلى اهبط من الملأ الأعلى فما يكون لك أنت تكفر فيه المكان ده لا يسمح فيه بالكبر يمس واحد في السماء ومسقال زرة من كبر ويعيش في المكان ده عكدا مش ممكن. فهبط فما يكون لك ان تتكبر في المكان ده لا يسمح فيه بالكبر ولا في غيره إنما الأرض ارض معاصره وصيئات واختبارات ولذلك النبي صلى يقول ماذا يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من ايه من كبر ما فيش حد يبقى في السماء وفوق ويدخل الجنه ابدا وفي قلبه مسقال ذره من كبر يا جماعه الله الكبر من قلوبكم اللهم انما سلك التواضع والذل لك والطالق البارئ المصور والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر بس والله متكبر ربنا لا ما ينفع قصة عندك ايه بيه سلطان في سنة يتهد مال في سنة يطيع صحة في سنة تضيع تكبر بيه قبل يقول له اهبط متقدم إن الألفاظ لما تكرر في القرآن في وزيادة في المعنى يعني هبط لكن هبط تجد فيها معنى الذل والصغار لما يكون عندك سكن في شقة فخلص المده المدة فقرض وادب وأدب واحترام عكسه ترفع أمر في المحكمة في رجول دول قرروا شر ايه شر طرد طردوا مذلولا لان امر محكمه اهو كده فهبط معناه بالكل هناك في إنك من الاخر من الصاغرين من المذلولين انت جاي تتنطر في, في الملك الاعلى في الملكوت الاعلى فهبط فما يكون لك ان تتكبر فيها انك من صغير ابليس بقى لما ياس من رحمه ربنا وحير في الله مطرود. وذكر ربنا قال قال لو أخرج فإنك رجيم يعني نك مرجوم يعني مطرود. نك مرجوم. وإن عليك لعنتي اللعنة بألا عنت المتابع يوم القيامة. فهنا يعني يا رب أخرني. بيليس بيقول لربنا يا رب أخرني. إلى يوم يبعثون يبعثون يعني إيه؟ يعني آدم يعلم إنه في يوم قيامة ويعلم إنه إنه إنه يعلم إنه في يوم قيامة ويعلم إنه آدم هم أقل ذكيا في يوم قيامة ويموت جنة. يعلم كل إلى يوم يبعثون يعني اليوم القيامة فربنا قال له إنك من المنظرين يعني من المؤخرين هتتأخر لكن إلى يوم الوقت المعلوم الفرق الفرق اليوم يبعثون ده يوم القيامة إنما يوم الوقت المعلوم يوم النفخ في صور النفخة أعطاق الأولى التي قال عنها أصائق من في السماوات ومن في الأرض إذا من شاء الله فكأن يريد كان يريد كله يؤثر لغاية لما نفس العهد امام الله قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك يعني إذا رب بما او بسبب انك اغويتني قدرا كونيا لاقعدن يعني وعزتك وجلالك لاقعدن لهم يعني للمؤمنين صراطك المستقيم او لبني ادم صراطك المستقيم يعني في في في في دايما ثم لأتي أنه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمالهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين يعني إبليس أخذ على نفسه العهد والميثاق أمام الله أنه يغوي ابن آدم بكل الطرق, بكل الطرق. ويأتيه من كل الجهات عشان يغويه وعشان يصده عن طاعة الله تبارك وتعالى ولا تجد اكثرهم شاكرين وهنا الله تبارك وتعالى أعطاه سلطانا، أعطاه سلطانا يساعده على هذا العهد من باب الاختبار والابتلاء لبني آدم ليختبرنا الله تبارك وتعالى من يتبع ابليس فمعه لام لان جهتنا منك ومن من تبع منهم أجمعين يستمع الله تبارك وتعالى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الا عبادك الله تبارك وتعالى يدخل آدم الجنه وخرج إبليس من الجنه كابليس آدم وهو داخل الجنة والله لا خرج فوسوس لهما الشيطان ربنا أعطى للشيطان سلطان إني وسوس لبني آدم يقذف في قلبه ويجري من في دمه مجرى الدم من العروق يجري في جسده كمجرى الدم من العروق ويوسوس يعني يلقي حديث نفس في صدر الانسان الذي يوسوس في صدور الناس ربنا اعطاه هذا السلطان فابليس وسوس لإيه؟ لادم بماذا هذا ما نعرفه الخطبه الثانيه اقول قول هذا واستغفر الله تعالى له الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة طبعا اسكن ده يشعر بالخروج يعني ان ان من المكان ده مش هيبقى له خالدا فيه هيخرج منه انت وزوجك اللي هي حواء الجنه الجنه هنا هي جنه الخل اللي هي يدخلها المؤمنون يوم القيامه نسال الله عز وجل ان نكون منهم الدليل الالف واللام الالف واللام هنا للعهد الذهني احنا ما عندناش في القران جنه اللي هي الجنه دي لما نقول الجنة يبقى الجنة دي جنة الخلد الدليل الثاني أو أدلة كثيرة منها إن إبليس لما وسوس لآدم قال له هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وشجرة الخلد لا تكون إلا في جنة الخلد يبقى الراجح من أقوال بل هو الراجح والظاهر في أقوال آل العلم إن الجنة هنا هي جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة وليس الجنه في الأرض كما يدعي ذلك بعض المبتدعه من المعتزله والقدريه وبعض المعاصرين يقول لك لا الجنه دي جنه في الأرض لا الجنه دي جنة في السماء ليا جنه القلب ده في اهل السنة. اهل, السنة. أهل السنة. الجنة وكل منها راغدا حيث يشئتم. الله تبارك وتعالى اباح واجاز لادم أن يأكل من الجنة حيث يشاء وراغدا يعني عيشه هنيه سعيده واسعه يعني الله عز وجل لم يضيق عليه شرفنا بين زوجات في, في الايات والصايا يقول لهم ان لك الا تجوع فيها ولا تظمع ولا يعني في في ولا واحد من الشجرة لا ينفع ولا ينفع الشجرة جنس نوع هذا الجبل إبن لا والاختبار بقى له هذا ما عندك حلال لكن احنا يضعف ما لكين أو تكون منه الخالدين وهناك في سورة طه قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ إذن الشيطان أراد أن يضوي آدم ويوقعه في المعصية بشتى الطرق فقال لي آدم إيه؟ قال له إن ربنا ما نهكش عن الشجرة دي إلا إن أنت تكون ملكين يعني تبقى ملك أو تكون من الخالدين ما تموتش أبدا وهناك ملك لا يبلى يعني يبقى لك ملك لا يبلى مع هذه الإغواءات نسي آدم العهد الذي بينه وبين الله ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له إيه؟ عزم يعني آدم لما أقدم على المعصية كنس العهد اللي بنه بالربنا ولم يكن له عزم على معصية الله عز وجل فأكل منك. نجح الشيطان في اغواء ادم فاكل من هو ومنه كشافت <تصفيق> وظهرت العيوب والسيئات وظهرت العظماء ادم حواء بلا عورات الكشف سوءا سياق المشتغل بدا الثوبه سوءا ثوبه وقصف يقصفان عليهما من ورق الجنه بدا ادم وحواء يدعو يعمدو يقبلوا يسرعوا على ورق الشجر الجنة يأخذوا من شجر الجنة ويرصقاني بهذا الورق عوراتهما حتى لا تظهر وأقول لكم ان الشيطان لكم عدو مبين قال ربنا ظلمنا بين فعل وتصرف ادم وفعل وتصرف مين ابليس ابليس حتى مستقبل وانا خير منه وما كانش ليك يا ربنا ان انت تامرني وعلك. فق لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ادم بسرعه اقر بالذنب مش زي الواحد فينا انت لا ما اخطأتش انا ما عملتش انا لا. يا عم قرب. يا عم شيل الكبر من قلبك قول يا رب أقول يا رب انا اقر لك لك أبوه لك بذنبي اقر بذنبي اعترف بذنبي يا قر يا اعترف بتكبر على ايه ما تقر انت مذنب وده بدايه الطريق وده اول الطريق أبوه لك بذنبي أبوه لك بذنبي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا يا رب، هل رحف بذنوبنا يا رب نقر ونعتارد بذنوبنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا قل أمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفل لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشف وارحم موتانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام هذا الدرس فيه او هذه الخطبه منها دروس كثيرة سيكون عنها الحديث في سبيل تبارك وتعالى منها المقارنة بالمعصيد آدم ومعصيد إبليس يعصل لها عز وجل فيكفر وآدم يعصل الله عز وجل فيتوب الله عز وجل مالفر إن معصية آدم كانت من شهوة إنما معصية إبليس كانت من كب ولذلك يقول العلماء يقول إن, إيه إيه إيه إيه ان إبليس ترك واجبا فترك الواجب اعظم عند الله من فعل المعصية او من فعل السيئة ولذلك التوبة من ترك الطاعات أعظم عند الله من التوبة من فعل السيئات كمان نقول حاجة ابليس ده اللي كان بيعبد ربنا في الملأ الأعلى والزهد والعلم وشكفهوش أنه لما كفى ربنا نزيل الأرض ولعب اليوم القيامة لأن الله لا تضر معصيه كما لا تنفعه الطاب أقول قول هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم الحديث الضقية بإذن الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله فربينا عز وجل أهبط منه طيب أهبط منه دي قلنا يا فابنا يا يل الملأ الأعلى والملكة الأعلى حاجة يعني عجب فيه فا احتمالي من يكون الهبوط بتاعه ذا من الملأ الأعلى للسما برضه بس ما كان أقل واحتمال السنة يكون يهبط من الملأ الأعلى ومن الجنة الجهة بين في الأرض صح ولا لا؟ وده يهبط ده على التفسير الأول يبقى هيبقى مبوض إبليس من الملأ الأعلى لما في السما وبالتالي لكن هو برضا الجنه برضه ف قالت في الجنه ومسيس بر فهي وصف في هو بقى ده السلطان اللي ربنا اتقلب ابليس ان هو يقدر يوصل بيه في اي مكان وهو في اي مكان طبعا كل ما قاله ايه ده هو كان في حيه وركب جواها ولا عليها ودخل الجنه طبعا ده كلام كلام ده اللي هما اللي عالكتب الاسرائيليه لكن ما فيش نص عنك صح لكن ظهر الهيات انه هو واس واس من ليه؟ هل هو عنده القدرة والسلطان طوى عنده القدرة والسطران سواء كان هو في السمك او, أو كان بيوسسه من ايه؟ من الارض وذلك هو ابليس ما كانوا في الامر ما كانوا في ايه؟ محد يقول كنه؟ في الارض ها؟ في البحر دورات الماية في الحمام تبصرين <تصفيق> ابليس ما كانوا جواد عايش عليه على... هو بيعيش على العرش في البحار ومقوله يعني في في المحيط اللي هو مش عارف في امريكا الجنوبيه اللي هو مثلث الطوابط وموضع قد مني هو فعلا زي ما خاطر قال لك يجلس عرشه على ليه لعرش وعلى الماء كده وبيبعت بقى الجنوب الصراعه هو اللي بيقولنا دول في دول ولاد جليم ولاد ايه كده نعوذ بالله من يبقى هو في اخر الدنيا ومعه صرايا وبيوسوس لك ويمشي يدخل في قلبك ويوسوس في صدرك ويمشي دا من داخل إذا اذا ربنا ادى السلطان ان هو إيه؟ ان هو يوصل لادم حتى لو هو الجلد هو واحد يقول لك قصيه ليه خلاص حرمت عليه ربنا نعم لكن هو إبليس ما دخلش في الجنب هو اللي دخل إيه؟ الوسوسه اللي هو الحديث اللي داخل في صدرك هو مش قوه او شعث ولكن هو في حديث في ده اللي كنته في صدرك هو مش موجود ده، أدم صدرك. آه ما فيك لك المسجد هو مش ده يعني ده انت لكن فيك إنت معانا، فيك إنت عايش معانا وفي ملاك في المسجد وكل حاجة، وفيك إنت هو مسجد مسجد النزل ااا الشاطر يمينه يمشي بعد النزل، يعني فيك إنت عايش معانا، انما ما ده ابن ايه؟ إبليس، إبليس نفسه مش هو الغبارة أو يعني عيشه لو هو الأكروف وسوسه وتصفى لأي مكان، المهم، سواء هو أو أتباعه، وسوسه وتصفى لأي تكلم أنت مش هيسبتها اللي عند الموت، خلاص؟ يبقى هل هي؟ الهبوط يكون هبوط جسمي اللي هو الأولاني أو طب لو هو الهبوط الجزء اللي واقف في السماء ولسه في السماء وسوس بقى الادم من خلال السماء للجنة. طب دا الجنه طب الهبوط الثاني ده جاله اجاد ثانيه اللي نزلوا ثاني الارض ها حد يقول يعني احنا الوقت كله اواهل اهبط تصبها ها لما هبط هذا ان ربنا قال له ايه قال له انبطوا منها ايه جميع. طبعا انت انا عايزه تتبعوا القران ماشي محمد بطرق انبطوا الله انا عايز على عن الزائد الخائب يدخل في البقرة ويدخل في العارة يعني اللي إبليس أبه قمت هيقول أبه واستكبر هتبقى لحظة. أنا يعني تشوف مثلا إيه أول البقرة ويسكننا ويسكن الملاكي يسكنه لهذا إيه وإيه؟ في صورة إيه إبليس أبه وماية؟ واستكبر وكاد ميالكبرة في إلا أن يكون منا إيه؟ لاساجين في صور صد إلا وكان إيه من الكافر. شوف يعني أبا أستغفر جات في إيه في الصورة صورة جات فيها أبا وصورة تانية أستغفر واحد يقول لك إيه ما كل أقول لي دمعاني أولادنا التكرار في كلامنا نقص معين كله. لما تسمعني في القطبة عملها ترر تعب لداء يعني تأصير منه تعب لداء إيه يعني استعمال لغة لأننا كلها في اللغة أنتوا عارفين يعني إيه ما عندناش البلالة والتصاحة اللي انت تقدر تعمل بها تتكلم ساعة أو ده ده ما تكرر كذا إذا ما تكرار في القرآن متحن وزيادة حسنين شوف لما واحد يقولك هنفض بخرب لما بطنة أخض من السقف التحت مش دواء تنتقل من مكان لمكان والخروج من هنا بالمدل مش انتقل من مكان لمكان صح؟ يبقى المعنى واحد لكن هنا أخضت هنفض وانا أخضت بخرب ايه المعنى اه ده حس وده حس ايه ده زادت فيها معنى ايه الزل والصغار يلا الله خدت بالك من تذاكر عم. من احسن ان عندك شر طرف فبفلاقي القصه اتكررت من باكثر من لفظ واكثر من معنى ومشاهد متعدده يعني هنا مشهد يحكي طرف وبعدين في صوره تانيه يحكي طرف اخر ومشهد يحكي طرف ثاني انت بقى كعانه تعمل ايه تجمع الايات كلها عشان تحصل على مشهد الايه الكامله هو ده بنازه القران ومصاحب الضرورات يبقى نرجع نروح يبقى هنا في ايه بقى بتقول ايه فهبط منها لادم بندرجه ايه, ايه؟ فهبط منه يبقى ده ايه ارض لفضل وبعدين في ايه ترجع فهبطها بالمثلث صحيح. وفي ايه تالته في بالايه بالاصل يبقى عندى في القران تلات ارباط اهبط باهبطه وايه اهبطه واحد يقولك تتعارضه ولا, ولا, ولا, ولا, ولا لا تعارضه ولا تناقضه في القران ولا في الشريعه السفاح ولا لا كده ولا لا خلينا على الموضوع ده بتبجد طيب موال ايه اه اهبط بالادب واحد في طب واحد إذا اختفل حوال، طيب حوال لن تفينه، ماذا حوال هسينه؟ ما هو رفض عليك، كيف لا، يعني لما يبقى قرر ما هم عزدتوا لإنه أجلسهم هنسا وزنهم في إيه؟ إذن لما يقول رفض، يبقى معدلنا عيض هو مش حتى لو هو عظم، هي وأراض، مش هسينه طيب، اهبطك، يبقى مين؟ لادن ادم وايه وحاولوا فهبطوا يبقى في ثلاثه طب اكيد ثلاثه منين قال لك هذا المحاوره مين وابليس وزاد بعض العلماء هاتك الحجه اللي كانت اللي دخل بيها الجنه طبعا دي الصراغات ولا لكن احنا بنحكي ايه ان ده دخل خلاص يبقى ده بالنسبه للايه في الجنه يبقى زي وسوس قال وسوس لابليس ادم هو في الجنه لا مانع لا لا منع عبد دون يدخل ايه إيه؟ الجنة مش مات واحد يقول قصدي مش جنة يدخل ده ده واحد كان قريب ومات الله يرحمه يعني إيه, ايه كان يقول كده في الفضائيات يقولك لك ان الجنه دي جنة تضر كله لا اختلف اجماع اهل السنه والجماعه على ان الجنه التي كان فيها هذا هي في جنه الايه جنة دخول دي الادله كتير جرب ايه طب إيه معلش ولا عشان انت لا. ما حدش طالع عليها بعد ما خذ. يبقى جنة الخلد، اه والزاي ده قادر دخل جنة الخلد وطلع؟ والزاي اللي دخل جنة الخلد وطلع إحنا اسمها جنة الخلد ليه؟ لأن اللي يدخل مش هاي مش هيطلع صح ولا لا؟ اه الجواب أن جنة الخلد التي يدخل فيها ولا يخرج هم المجنون الذين يدخلون يوم القيامة. إذا كان ده استثناء. إن الجنة دي كانت موجود وما زالت موجود صح ولا لا؟ مش إحنا مؤمنين نيجي الجنة والمعارض ماخلو قطان صح ولا لا؟ طيب، فالجنة في الزمن ده في الوقت ده واحد يدخل ويسرق عادي. طال عمر صلاة سلام دخل الجنة في ليلة الأسراء والمعارض وخرج منها صلاة لا. مش بقول لك دخلت الجنة وجدت أسر عمر ووجدت بناته وبيضاءه وخرج من الجنة طال يبقى أن الجنة دخلت اللي يدخل فيها ما يخرجش أنت اللي يدخل منها يوم الضيابة يوم الضيابة إنها ده الواحد يقول لك طيب بإزاي مبليس واس واس وإزاي عفا قادة ربنا في الجنة والجنة ما بفوتها بحشق عصير قلنا الجنة ليها يوم الضيابة يدخلها؟ لا غرم فيها ولا معصية لا لغم فيها ولا تأسمها حاجه أما في الزمدة فيها ان ممكن آدم يعصبك ربنا وكل بقدر الله عن أرجال وإراضاته ومشيئته وإيه؟ وحكمته سبحانه تمام؟ لما تكون بسم الجنة تقول كنت ربنا قال اه فاهم انت ما قلت انا رجلنا لا ما هو احنا بنتكلم انت خد بالك في حاجة اسمها علم ربنا وحاجة اسمها الواقع المشاهد ربنا بيحاسبنا على علمه ولا على ما على الواقع المشاهد بس بقى اللي قال بدا الواقع المشاهد اكتر خد بالك انا عايزك كبرتها تتمتع بالقران مش عايزك تقعد تقرا وخلاص أنا عايزك تتمتع بالقران يعني ترسم نصحك بدنا وتقرا في التفسير او تقرا اللي تسمع المفسرين او تسمع فطر او دروس واحنا عندنا درس تفسير كل يوم ومربع عشان تتمتع وفي حاجات ممكن ميدهاش الكتب لكن ممكن ربنا يفتح عليك ومكثره القراءه حاجات يعني ربنا قول ويه استكبرت أن كنت من العالين لكن لو ان السقطه كنت من عين انها ان الى مكان واحد واحد الى واحد الى مكان واحد الى واحد لكن واحد الى واحد الى مكان واحد الى مكان أم كنت بالعلم؟ ولنت كنت بتصفي في قلبك الكبرة قبل ذلك؟ عمل بقى الزاهد متعبد لطوص الملائكة وعمل بقى للملائكة وقعد الملائكة أعلى وانت بقى بتحوش الكبرة طب رجل هيعلم ان كان في قلبه الكبرة ولا عندوش لكن ربنا حسبوا على الكبرة لما كان في قلبه قبل ذلك ولا لما ظهر منه الكبرة ظهر منه ايه؟ الكبرة يبقى عايزين ان هو ربنا لما قال الملائكه انتج عنه تغضي خليفه وي وي وكذا وكذا ده علمه مكنش خلق آدم. وعلم وعلمه لما يدخل ادم الجنه هايخرج ولا لا وعلمه ان هو لما خلق ابليس وكان في الملائكه وعمل يعمر لأنه نحن عارفين الإبان بالقضاء والقدر على أربع مراتبين كل مرتب في العلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء يعلم الموجودات والموجودات ويعلم المستحيلات والموجودات يعني يعلم ما كان وما لم يكن وما لم يكن لو كان يكون يعني. كان. ايه ممكن يحصل ربنا يعنيه عز وجده. ونما شاء الله كان. لربنا ربنا ايه? يكون. ما شاء الله كان. بمشيئته وقدرته. وما لم يشاء لم يكون. لعدم مشيئته لا لعدم ايه? رض يكون. لعدم يكون يعني. ربنا يشاءه يكون. صح. قبل ما يشعوش، ما لكن لم يكن لعدم ايه؟ مشاهد، هت... لا لعدم قدراتي مش هو عشان مش لا هو مشاهدش ما ففي مشاهد في علم الله ما وجهة المقتربة من الله قلق بضربها يا يعلم كل شيء فالأول ما خلق خلق القلم قال له أنتم قلب انتم أدتم قال له أنتم مقاطر تقوم ايه؟ بالسهل، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأمر كان خمسين عام، بسهل ربنا قال الهدف الهدف ده كبت كل حاجة وده قبل خد السباب قبل اهدف قبل كل شيء قبل ملايكة وقبل كل شيء كل, شي كل حاجة كبتون تمام? لكن ربنا اللي على ايه? على اللي بيظهر فينا بي. ظهر جد يتحسب عليك ظهر طعا تحسب عليك. يبقى دوما ربنا قال لنا ليه كان خليف اه كل ده في علم الله. في علم ايه ايه? وربنا لتدخل كلمة أسكن دي فيها إشارة ايه؟ انه يخرج لا. انت بيكون عندك ساكن فاكنتو عندك مفروض يقول له عمل ساكنتك الشقة دي هل انت ساكنتو ولا ملكتو؟ ساكنتو يعني ايه؟ معنى انت هتصل وهتخرج تاني فلما لا يقول له أسكن انت ودولك الجدة قال ايه؟ فيها تنبيه وإشارة الى ان أدب يخرج يعني كانت أدب برضه بحساس او فهم او ان ده بيشغي يعني بيناسي علي انتها تخرج وده مش فضرنا في النهاية. فخزيه كان ربنا هلتن. وسبحانه وتعالى شاه إن, ان يخرب آدم ويزكد له ملائكة ويدخل الجنة ويخرب بالجنة ونزله. كل ده تم بعلم الله وبمشيئته وحكماته سبحانه وتعالى. خلاص? وحكماته سبحانه ايه? وتعالى. فضل. اه ف... ايه الى الاخر و... ايبليس أنا... والشجم و... و... ماشي ماشي ماشي هذا ده هو الشجم وهو اصله الابادثة والشجم ويبليس دور من الجن يعني احنا عندنا جن خلاص عندنا ايه من ضمن الجن ده ابليس لكن ابليس كل ناسه شياطين امال ولا عايز كلهم في النار بعيد الدين اللي هو مش ابليس ولا ذريته منهم المغمد والكتر واليهود والنصارى بيسميهم مهندس ودكتور وضابط محامي وكل حاجه والبلداء والغلظه كلهم وزي ما ربنا قال والشياطين كل ما لناين والله واحد بدنه واحد عمال يبص سليمان لياليه يجيب المجوهرات والحاجات واحد عمال يجد والتاني مهندس مطابخ وكله في اوضته وعضاته كل حاجه في اللعب بالبيت اه يعني ده إبليس ابليس ازاي هذا في انه اصل ادم الاصلي دهين برضه ابليس ده اصل الشياطين يعني كل من يولد من ذريه ابليس شيطان هيموت اه ده ابليس ده هيموت هيقول ما يموت يا عن الكبير اللي الى يوم القيامه الى يوم الوقت المعلوم. يوم يوم بس هو ابليس يعني دي قضيه. لا ما اداش وجد هو يعين له هو ما في اب عنده قبل في عيال هم يموتوا روحهم مش بالخطبة لكن كده النقطه دي ان هو مش هيموت الا يوم القيامه مع اللي هتموت طب كده لا يا اخي مش ليه احنا بس يا لا ولاده انا كنت بس هي دي لا انا فاهمها بس هو لا هو ما تخصش مشكله اي ناس لان الكلام واضح ابليس طلب ان يوصل يومه ايه يومك يا رب ربنا قال له انك من الموظفين بس ايه بحيث انت قبل كده هل الحل على ما بين الوقت المعلوم يعني الحمد لله فالوقت المعلوم ذا يوم الناس في فصول الناس في الناس فصاعه تماما السواق وماته في كان مش عايز ينقص فقالوا خليني أخرني لغايه ايه يوم ومع يوم القيامة ويدخل بقى النار مع الدخل طلع صيبا وقده ايه؟ يعني حياته مخلّة بيتولد أو ربنا خلقه ويدخل بقى النار لي كامل. هو كان عايز باكت ربنا أنه لذلك إنك إذا نصد بس ليوم يوم الوقت المعروف هيجي لك اليوم الناس بالصفة هتقيت هت وهتبوت الولاده بقى اللي يموت يموت واللي عشي فاحنا قلنا الوقت ذهب بعض اهل العلم وخذ بالك علماء علماء اهل السنه ان ابليس ملك من الملائكه يعني فاحنا ردنا عليهم في قوله تعالى ايه لسلطه الكهف إلا ابليس كان قال هو يرد عليه قال في الجن دي فصيل من فصائل الملكه شوف علشان هو يعني. يعني ينتصر المذهبه <تصفيق> دليل دليلهم ان ال... الاستثناء اعتبروا استثناء متصل يعني ايه؟ دليل في إبليس من الملائكه من لك. من لك ان دليل الأرض ويسكرنا الملائكة فسجدوا إلا إيه؟ الأدب استثناء متصل يعني لما دخل المسجد الرجال الا إلا طيب زد ده اسمه ايه مستثنى والرجال مستثنى ايه منه زد ده من جنس الرجال ولا مش من جنسهم رجل ولا لا يبقى لسه استثناء متصل فقالوا لما رافل هم للملائكة للملائكه تسجدوا لهذا الا ابليس فلسه استثناء متصل يبقى ابليس من جنس الايه الملائكه هم صدلوا كده يبقى يجب عليهم انهم يردوا على ايه على ايه, إيه سوره الجهل اللي هي إلا ابليس كان من ايه يعني امراح عشان ينفصل مذهبه ذابه الجن دول فصيل الفصل عن الملائكه يعني كلمه الملائكة نوع منه بيسموه ملائكه ونوع منه بيسموه جن ده تكلف ولا شكل طب جوابنا احنا ايه جوابنا ظاهر الايه الا ابليس كلمه هذه الكلمه واحد اثنين طب اللي استثناه اسمه استثناء منفصل اسمه استثناء ايه منفصل لما اجي اقول مثلا ايه دخل الرجال إلا حمارة لما ده اسمه استثناء إيه؟ لأن اللي اعرار ناسي من الرجال فده اسمه استثناء بالنسبة استثناء مفصل موجود في اللغة العربية ولا ده موجود موجود في القرآن؟ آه موجود كقول تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأطفر اللي هي الآية في بتاع تنار آآ له كذا زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأطفر إلا من شاء إلا ما شاء ربك لما رفعتك عمل ايه يعني كانت اهل النار خالدين في النار ما دامت السماوات ظهرت الا ما شاء ربك فاحنا عندنا السوره جمع او ضمور السوره جمع ما شاء ربك ده استثناء منفصل يعني ايه يعني في فتره مش هيدخلوا فيها النار اللي هي كانوا اول ما يطلعوا من الايه اول ما يطلعوا الغروب واقفين في الايه في علاقات الوقت في السنين الحساب وبعدين يقوموا يقبلوا عارف ان بعض اهل السنة جماعة قال لك لا. ان دا ممكن يكون السيستام متصل وان النار تفنى على اهلها يوماً ما. وانت تبعدك وعد مسجد وعد. وعد عادي. وشو؟ لكن الـ الـ اهل السنة جماعة تسرهم على ان النار لا تبيد عن الخفار. فالقالدين فيه ايه؟ ابداً ابداً ابداً ابداً, أبداً لا تفنع. يبقى جوابنا هنا إن وبعدين وبعدين الشغل اكتر يقولك لك بس هو اللي ما سجلش ليهم ما امر بيقول له لا ده جاله امر انك في اي شرقه ما منعك ان تسجد لهيت ايه يعني جاله امر من الله خاص ليه ادريس ان هو يسجد هو سجد طيب في بعض الغد طبعاً كده يسكي تركيزنا قلنا في ملايك الخطبة وكده الله نفت هذه الخطبة في ملايك خطبة يعلمنا ما ينفعنا وأن يفعلنا بعضنا اقول قرر هذا الله